لله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة ل ا رب و سنتكلم ل على ا م س ي د ا النبي اجمعين محمد دمي وصحبه وعلى آله ن س اليوم ان شاء الله على موضوع ا ل ع ق ي ق ة بعد ان تكلمنا على موضوع ا ل ا ض ح ي ة وانما ذكر الفقهاء ا ل ع ق ي ق ة بعد ا ل ا ض ح ي ة اشتراكهما في نوع ما ذ ب ح و ك ي ف ي الاضحية وكلاهما ذ ر ح و ا ل ع ق ي ق ة في ا ل ل غ ة تطلق على الشعر الذي يكون على المولود حين ولادته و أ م ا في الشرع فهي ما يذبح عند حلق شعاره وسميت عقيقه مجازا ت س م ي ة للشيء باسم سببه خ ل ا ف ا لما روي عن بعض, بعض اصحابنا انه قال يكره تسميتها ع ق ي ق ة ويستحب تسميتها نسيكه او ذبيحه او ما شابه هذا وإنما قال وسلم الاسمة ولكن هذا الحديث ليس في هذا الموضوع لا يحب الله العقوق بالمعنى الاعم وهو لا ع ل ا ق ة له ب م ع ن ى العقيقه و أ م ا ت س م ي ة ما يذبح للغلام عند مجيئه بالعقيقه فقد ثبت في ا ل أ خ ب ا ر ا ل ص ح ي ح ة ا ل ص ر ي ح ة فقد قال صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته وقال صلى الله عليه وسلم الله صلى عليه يعني ينذب أ وخبر أ م ا ل س ي د ع ا ئ ش ة رضي الله عنها انها ل ب ي صلى ل ل ا عليه وسلم ق ل أو أنها قالت أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ع ق عن الغلام بشاتين وعن ا ل ج ا ر ي ة بشات سم ما عن الغلام بالعقيقة ولا يعني كراهة يذبح يعني عن فما ي هذا ف قاله بعض أصحابنا بعض ن م س ت دام إلى النبي رواه غير أبو داود في غير مكانه فما دام ا في صلى الله عليه وسلم قد سماه ب ا ل ع ق ي ق ة و أ م ر ب أ ن يعق عن الغلام فلا يمكن أ ن نعدل عن هذا إ ل ى ما استظهره بعض ا ل أ ص ح ا ب من حديث لا تصريح فيه لأن الكراهة في هذا الاسم وقد إ إن ن م ا الله لا ا هي يحب ل ع و العقوق المفهوم و ق ة أي معناه العام、المفهوم. نعم وقد تكلمنا على ما يشبه هذا في ت س م ي ة العشاء ب ا ل ع ت م ة وقد ذكر ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى هذا الموضوع في أ م ا ك ن م ت ع د د ة وبين أ ن ه لا يكره و ل ك سيما ذ ا ورد من النبي صلى الله عليه و سلم تصريح ب أ م ر من ا ل أ م و ر فليس ل أ ح د أ ن يقول إ ن هذا ا ل أ م ر غير سائغ ا س ت غ ا ر ا له من معنى آ خ ر أ و من شيء آ خ ر تكلم على هذا في موضوع ع ا ل ت م وتكلم ة ت على هذا في س م ي ة رمضان من غير كلمه ة ش ر رمضان نعم يعني إن يقال رمضان ولا يقال ولا شهر وقد تكلمنا على هذا بالتفصيل في شرح صحيح مسلم فلا داعي لاعادته هنا بانفصال بانفصال ن قبله فيتبر لحما لأهله صدمه كمحشية لا يدخل وقتها إ ل ا بشروق ا ا ا ر ت ف ع ل م س ب ش الشمس كما قلنا في الدرس الماضي قلنا الدرس في ومضي زمن يتسع س لركعتين وخطبتين على ما بيناه فمن فعل ا ل ا ق ف ي ة قبل ذلك ف إ ن م ا هو لحم قدمه لاهله كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك هنا لو أن الإنسان قدم الذبيحة عن ولادة الولد الإنسان الزبيحة هنا أن عن قدم فلا تعتبر عقيقه و إ ن م ا تعتبر لحما أ و ص د ق ة أ و ما شابه هذا من ا ل أ م و ر ولكنها لا تعتبر عقيقه فلا تعتبر عقيقه إ ل ا بنزول الولد والعقيقه س ن ة م ؤ ك د ة لما سنذكره ا ل آ ن من ا ل أ خ ب ا ر ا ل و ا ر د ة فيها وقد أ ف ر ط رجلان في موضوع العقيقه أ ح د ه م ا الحسن رضي الله تعالى عنه الحسن البصري فقال إنها بدعة وقوله لها إ ن ه ا ب د ع ة بعيد جدا عن الصواب ولا سيما أ ن ه قد وردت فيها أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة ص ر ي ح ة ورجل ا ل الثاني الليث قال إ ن ه انها واجبة فيقول الإمام الشافعي الله تعالى ا ج أفرط ل رحمه ر في العقيقة الحسن قال ن إ بدعة و ا ل ل قال ي ث إنها ا و ج ب ة ولما جاء داود جاء رحمه الحجه ل تعالى ليس على أنها واجبة لكن أول من قال الليث وليس الظاهر ه أنها بوجوبها هو واجبة داود وفق من ر م وأما ه الله ا ل ح على داود وعلى الليث أ ن ه ا س ن ة وليست ب و ا ج ب ة ما رواه أ ب و داود من أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ولده ل من أحب أن ينسك عن أحب ي ع ف ف فقوله من أحب ف لم ي ف ع ل ع ذلك لم أن من لم يحب لا ي ف ع ل وهذا صريح في أ ن ه ا ليست ب و ا ج ب ة نعم وشيء ثاني من حيث القياس نحن عندنا في قوانين ا ل ش ر ي ع ة ا ل ع ا م ة دماء ا ل و ا ج ب ة أ ح د أ م ر ي ن إ م ا أ ن ه ا تجب ب ج ن ا ي ة و إ م ا أ ن ه ا تجب ب النذر الدماء ا ر ا ق ة الدماء تجب ب أ ح د أ م ر ي ن إ م ا ب ج ن ا ي ة و إ م ا بنذر و أ م ا ما وراء هذا فلا يوجد عندنا شيء واجب من الدماء فقال الفقهاء ا ل ع ق ي ق ة إ ر ا ق ة دم بغير ج ن ا ي ة ولا نذر فلا فأجدنا لأننا لا إلا واجبا استقرأنا دماء واجبة أنها يمكن يكون أمرين أن بأحد تجب إ م ا في ا ل ج ن ا ي ة و إ م ا في النذر وهنا ا ل أ م ر ب ا ل ع ق ي ق ة ورد لا توجد ج ن ا ي ة أ و ج ب ت ه ولا يوجد نذر فيكون على ا ل أ ص ل في أ ن ه موضوع ل ل إ ح ب ا ب ك ا ل ا ض ح ي نعم و ح ك م ة من ا ل ع ق ي ق ة هي إ ظ ه ا ر الفرح والسرور والبشر ب ا ل ن ع م ة ا ل ح ا د ث ة التي م ن ا ل ل ه ت ع ا ل ى بها ع ل ى الإنسان بأن ر ز ق ه استحبابها ل ل أدلة و وأما د ا فاحاديث ك ث ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما رواه أ ح م د و أ ب و داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي ر ه م عن ث م ر ه بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق راسه أ س ويسمى ه وروى ل ر م ي أ و ل م أمر ب ت ي المولود يوم س الأذى م ا قال الإمام قوله مرتهن سليمان من بعقيقته أبو القطابي أصحابنا و أ ج و د ما قيل فيه أي في ما ع ن ى ل ل غ ا ما م مرتهم بعقيقته ما ذهب إ ل ي ه أ ح م د بن حنبل أ ن ه إ ذ ا لم يعق عنه لم ي ش ع في والديه يوم ا ل ق ي ا م ة و ا ل إ م ا م الحليم من أ ص ح ا ب ن ا نقله أ ي ض ا عن أ ن ا س آ خ ر ي ن متقدمين عن ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رحمه الله فأبو أحمد الخطابي سليمان نقله عن أحمد والحريمي ومع ناس الإمام هذا نقله قبل أحمد آخرين عن فهذه ا ل ن ق و ل ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليست من ا ل أ م و ر ا ل ث ا ب ت ة في الشرع و إ ن م ا هي أ ق و ا ل ل أ و ل ئ ك الفقهاء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم فهذا الذي استظهروه هذا الذي استظهروه مرتهنون الذي الذي المعنى الغلام من بعقيقته ايش يعني مرتهن بعقيقته هذا يعني ك أ ن الولد لا يخرج من الرهن ويصير قادرا على الشفاعة لوالده على يعني على هذا التقدير قال ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل ا رحمه الله تعالى معنى بعقيقة مرتهن تعالى الغلام إنه لا لوالده إلا إذا عنه. أي أنه فإذا عنه فقد خرج من الرهن يشفع فإذا خرج بعض الفقهاء الآخرين م ع ا ن ي أ خ ر ى لهذا قبلناها والمعاني في هذا الحديث هذا ك ث ي ر ة م ت ع د د ة ولكن هذا الذي ر آ ه الامام أ ب و سليمان الخطاب والحليم من أ ق ر ب المعاني إلى ه ذ الى ا ح د ي ث أو هذا ا ل م ع ن هذا و ا ل ي س ت ر الحديث التي ت في هذا ا ل ح نعم كم عن يعطو كم المولود ما ه وذلك المقدار ل ي يعق عن ا م الغلام و و وعن واحدة ل قال د يعق بشاتين الجارية بشات سن أن عن ذ لما رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي واللفظ لابن ماجه عن ع ا ئ ش ة رضي الله ت عنها ا ل ى ع قال أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن ا ل ل غ ا م ب ش ت ي ن وعن ا ل ج ان ر ر ي ة بشاق أ م ا أ نعق ن عن الغلام بشاتين وعن ا ل ج ا ر ي ة بشا ا لكن هل ه ذ على سبيل ا ل ت ح ي ع ن ي لا تصح العقيقه ي ا س ن ة كما ذكرنا لكن هل تتوقف ا ل ع ق ي ق ة عن الغلام على شاتين بشاتين وعن ا ل ج ا ر ي ة بشات و ا ح د ة ولكن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان لا يملك إ ل ا ثمن شات ي ن و ا ح د ة وعق عن الغلام الا تقع و عقيقه ة عقيقة السنة يتأدى واحدة السنة أقل أصل تقعوا بالشاتين ولكن كمال السنة بالشاتين يتأدى ع يكون إذن نص كما الفقهة ولما داود روى أبو داود و ا ل ن ت ا ئ ي ب إ س ن ا د صحيح ي ن من حديث ع ب د عباس رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم ع ف ق عن الحسن والحسين كبشا, كبشا, كبشا معنى ذ ل كبشا أن ك الواحدة يجزئ إ ذ ن في أ ص ل ا ل س ن ة طيب والذي قاله النبي عليه ا ل ص ل ا ة ق ا ل هذا في كمال ا ل س ن ة فمن أ ر ا د أ ن يفعل الكمال في ا ل ع ق ي ق ة فليعق بشاتين عن الغلام ومن أ ر ا د أ ن يفعل أ ص ل ا ل س ن ة ف ت ج ز ئ ا ل ش الشاه ا و وفي ا مقام ا ح د ة ل ا ل و ا ح د ة بقرة بدنة الأضحية البدنة إذا ذكرنا كما قلنا عقى بسبع بقرة أو بسبع بدنة. كما ذكرنا في قلنا عن سبعة أو في والبقره عن س ب ع فلو أ ن ج ب س ب ع ة سبعة أ و ل ا د و أ ر ا د كل واحد منهم أ ن يعق عن ولده بجزء من البدنه يصح ان يذبح ا ل س ب ع ة بقره ة بدنة حتى لو و ر او بدنه أ ي ع عن, عن بنت جاءته بشات والثالث أ ر ا د أ ن يعق عن ولده بشاتين يصح هذا يعني بجزئين من البقره ة البقرة عن سبع والبدنة العقيقة نعم إذن عن عن عن نعم وتتعدد بتعدد الأولاد بحيث لو أنجب ولدين ينجب سبع سبع وتتعدد بتعدد فيصح بحيث واحد والشات الأولاد لو ل أن يذبح أربع يذبح شيئا و إ ذ ا أ ن ج ب بنتين ف ي ن د ب له أ ن ي ذ ب ح شاهين ولو أ ر ا د ان يحقق أفضل سنة في ابطى ل د ي ي ف ذ السنه ع ق ق ي ة ا ء ف ي موضوع العقيقة قال ا ل ذ ي ح ش ق ه هو م ن تلزمه ن ف ق ة نفقة المولود من تلزمه نفقة المولود تلزمه من لكن من الذي يدفع الثمن هو يدفع الثمن, أم يدفع الثمن من يدفع ا ل ث م مال ن م الولد قال لا الثمن يدفعه الاب او الام اذا ارادت ان تعق عن الولد من ت ز م ه نفقه المولد هو الذي يعق فلو كان للولد مال والولد يكون له المال اما ب و ص ي ة واما بوقف واما و ا ب ه ب ة و إ م ا ب ص د ق ة و إ م ا ب أ د ي ة وسائل التملك للصغير ك ث ي ر ة جدا ف ل ا يعق عن الولد من ماله قال لا ما يعق عن الولد من ماله ل أ ن العقيقه تبرع والتبرع لا يكون في مال المولود ل أ ن هذا يعتبر قاصرا ما يصح أ ن يتبرع من أ م و ا ل ه فكيف ا أنواع التبرع وما دام التوع أنواع التبرع ل ح ق ي يصح ة نوع من من أن ما ت و ن ف مال المولود إ ذ ا ف عق ل الأب في مال المولود ه ا في د ي ض م ن ه النبي ف ع ه لا خطأ、طيب. فكيف إ ذ عقى ا ل ن صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين مع أ ن ه لم يكن مسؤولان عن نفقتهما ل أ ن المسؤول عن ا ل ن ف ق ة هو علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه كيف النبي عليه الصلاة أعطى علي ما عقى الله صلى وفي س ل ل م عنهما ا ذكر ق ا ء عدة أجوبة ج من م ل ه المراد عقبه عن ل ي بهذا الحسن والحسين جواب ثالث قالوا يحتمل أن يكون صلى الله عليه اعثر ل ل ه ل وسلم لعسر ي ه علي بن أ ب ي طالب في نفقتهما في ذلك الوقت ف ك ا ن في ك ف ا ل ة النبي عليه الصلاه والسلام فعقا فالاحتمالات كثيرة عنهما هو ن نفقة تلزمه ل ل ولا يصح أن تكون في مال المولود لأنها تبرع والولد ليس م من و و تكون د يصح في أن أهلي تبرع التبرع ما دام قاصرا نعم إ ذ ا كان الولي عاجزا عن ا ل ع ق ي ق ة في اليوم ا ل س ا ب ع ما يعق ف إ ذ ا ا ي ر بعد ذلك فانه إ إ ن عن ه ولده فإذا لم يعق ف ذ لم الأب يعق ع و ل د فإن الولد إذا الولد بلغ يعق عن نفسه و ل ا ماله ما يعق وليه عنه من د ا الولد دون سن البلوغ وإذا كان الأب لا فالجد م دون سن يعق والولي ممن سواهما من أولى والجد الولاد باب إذا كان الأب لا لا يعق والجد لا يعق من الولاد فالولي ممن سواهما لا يعق من من مال فاذا ل ل لا أولى و سواهما ي يعق ممن من باب ف إ بلغ الولد عق عن نفسه ولو بلغ سنا ك ب ي ر ة مهما بلغ في السن يجوز ل و أ ن يعق عن نفسه و أ م ا ما يروى من أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه فهذا حديث باطل وليس بصحيح بماذا يعق و بماذا ي عن ق و ع الغلام قال جنس العقيقه وسنها و أ و ص ا ف ه ا و ا ل أ ك ل منها على ما ذكرناه في الاضحيه أ ض ح ي ة ف ل تجزئ إلا من النعم ل كما ذكرناه ا من في أ ة و ي ويجب تعليمة التي تنقص يصح التضحية البين الإبل والذقر والغنم العلوب اللحمة فلا بالعوراء عورها تكون تنقص أن من والعرجاء البينه رجوى و ا ل م ج ن و ن ة و ا ل م ر ي ض ة مرضا شديدا كما ذكرناه في ا ل ا ض ح ي ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ك ل منها فالافضل أن يأكل ان ل ل الثلثة ث ث ويهدي ع ياكل ه ذ إذا إذا أراد القسمة أراد أ التقسيمة ي الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث و ا ل أ ف ض ل ل هي ل ل أ ف ض ة ا ل م ط ل ق ة أ ن ي ت ص د ق بالجميع و ي أ ك ل قطعه ص غ ي ر ة والواجب أ ن ي ت ص د ق ببعضها كما ذكرنا في ا ل ت ض ح ي ة نعم و إ ذ ا نذرها ف إ ن ه ا تصير و ا ج ب ة على ما ذكرناه أ ي ض ا في ا ل ت ض ح ي ة نعم و كذلك إ ذ ا عينا والفقهاء رحمهم الله قالوا ا ل أ ف ض ل في ا ل ع ق ق ي ة هو ا ل ل ذ ي تمتاز ا به عن أ ض ح ي ة ان ل ل الأضحية أ أ ف في ض توزع لحمه ولكن ا ل أ ف ض ل في ا ل ع ق ي ق ة أ ن توزع م ط ب و خ ة ولو كانت م ن ذ و ر ة قال ل أ ن ا ل أ ض ح ي ة ض ي ا ف ة ع ا م ة من الله تعالى للمؤمنين ل خ ل ا ف العقيقه ة العقيقة الإنسان ع ي م ا وبناء من أن أجل على ذلك يضيفه ف ا ل ض ي ا ف ة ا ل إ ن س ا ن تكون بالطعام وليس باللحم ا ل ن ي ئ الذي ليس مطبوخه تقول النيئ والنيئ والنيئ هو وأشهر. ويستثنى ل ل ا من طبخها رجلها إ ذ ا أ ر ا د أ ن يدفعها ذي ا ل ق ا ب ل ة التي تولد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ط ا ه ا اياها دون طبخ فما قاله الفقهاء من أ ف ض ل ي ة طبخها ب ا ل ن س ب ة لغير رجلها اذا أ ر ا د أ ن يعطيها للتي ولدت و إ ل ا سيطبخ الكل قال روى ان ل وقال ح ا ك م إ ه صحيح الإثناد أن ف ا ط م ة رضي الله ت عنها ا ل ى ع أ ع ط ت ا ل ق ا ب ل ة رجل ا ل ش ا ك ب أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطها رزاة عطتها إياها بدون طبخ فمن قال ب س ن ي ة الطبخ أ و ب أ ن الطبخ مندوب عن ا ل س ن ة ليست بمعنى أ ن ه ا م ن ص و ص ة من قبل النبي عليه الصلاه والسلام ف ق ا ء ي ط ل ق والسلام ن كريمة م م ن د و و ب ا ل ت ح ب و ا س ن ة على م هو ع من ذلك أي مما سنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم سنه سن سنة حسنة ذلك الفقهاء فله إلى القيامة أي أجرها وأجر في بها فالمراد بها أ ن ه ا م س ت ح ب ة أ و م ن ذ و ب ة أ و م س ن و ن ة إ ذ ا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذا و إ ل ا فهذه من س ن ة الفقهاء أي م م استظهارا ا ح ب و ه ا س ت من قواعد الشريعه ة العامة من قواعد الشريعة العامة قواعد حينما نقرأ مثل من ونحن نقرأ ذ العامه ربما ا يضحك و ا ح د ي ن ي ك م أجد بعض الشباب نطبخ يضحك الآن ا ا كل ل ش أنه نحن ت ا عدا ر ج ل ا طبعا م و ضحك الاستبشار ه ز موضحك يعني ل ا او الفرح او التعجب نعم الفقهاء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم الله تعالى كانوا حريصين في امر دينهم يحرصون على س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة ويتتبعون س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل امر من امور ا ل ح ي ا ة ويحاولون ان يستظهروا كل شيء تمسه ا ل س ن ة ويقدسوه ويعظموه ويحترموه ويجلوه لا مجال ل أ ح د مع س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولو شموا ر ا ئ ع رائعة ل ل س ن ة في مكان ف إ ن ه م يتوقفون وهكذا ذ ا المسلمين مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو عليه ه و أدب مع سنة كان اسلافنا رضوان الله عليهم ا ن و فسقطوا جهلت ش ويتهمون ه س ر وغيره وحرفه و لا ا ي ت ه م فقهاءنا اعظم ل ل ي ه فقهاء م أ ع و أ ث م ى و أ ك ب ر من أ ن يتهموا في س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قالوا تطبخ العقيقه واستثمر من ذلك رجلها قال إن النبي عليه الصلاة فاطلة بأن تعطيها معنى ذلك أننا نعطيها. كما النبي عليه أمر والسلام هذا هو الورع وهذه التقوى وهذا هو اتباع سنه النبي عليه الصلاه ل ل عليه الصلاة والسلام س ل م ف يطالب ب ي ر ع ى سنة رسول الله الله ل ل الله الله علينا تبعؤلاءID الفوقهاء ل ه ه يجب هم الذين سنة رسول وسلم الذين احترموها وهم قولا وفعلا وعملا الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين قولاً وفعلاً وعملاً قولاً وفعلاً وعملاً كانوا يتحرون سنه ة النبي ل ي ع النبي ص ل والسلام في كل ا ة حركة و و س في ك في طرفة في طرفة العين كانوا يتحرون كل كانوا ل سنة ا ن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولكن مع ا ل أ س ف هؤلاء الذين يدعون ا ل س ن ة كثير ا من أ ع م ا ل ه م يلزم منها س ك و ت ا ل ذ ي يريد ان يتحرر س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما يكون بالكلام و إ ن م ا يكون بالاتباع الفعلي في س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ن ج ي د انهم يتركون ا ل ص ل ا ة في المسجد ويجلسون ل ل ا ح د ي ث ا ل ف ا ر غ ة و ا ل ص ل ا ة ق ا ئ م ة ويشوشون على ا ل إ م ا م وعلى المصلين في ص ل ا ة التراويح يصلون ثماني ركعات, ركعات ويتركون ا ل ص ل ا ة والصلاه في المسجد ق ا ئ م ة ا ل إ م ا م ي ق ر أ والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لا يشوشن قارئكم على مصليكم ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن تكره وقد تحرم إ ذ ا رفع ا ل إ ن س ا ن صوته وشوش على الامام إ م ونجد أولئك ل يصلوا ذ ي يريدون ن أن ر رسول ويحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمة حينما صلت عشرين ركعة ع زعمهم يمتبعون عليه وأجمعت في على وفيها حينما وسلم الأمة الله الله الله هذا أن لأن سنة سنة صلت صلى كبار أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم س ن ة رسول الله هي التي نقلها إ ل ي ن ا أ ص ح ا ب ه رضوان الله ت عليهم ا ى ع ل وهم الذين عرفون بها وهم أ د ر ى بها و أ ح ر ص و ا عليها فلو لم تكن س ن ة لما فعلوها وبغض النظر عن هذا لو أ ن ه صلى ومشى ما نقول له شيئا لكننا كنا نراهم في المسجد ا ل إ م ا م يقراهم يشوشون على ا ل إ م ا م في ا ل ص ل ا ة هذه ليست س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس ت ب الذين ق فقط د ا ر ليت ل يريدون س ن ة رسول الله ق ل و ا ن أ خ ذ ا ل أ م ر بالكم والكيف نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حفظوا من ا ل س ن ة العدد ونسوا الكيفيه ة ركعة حفظوا ثمان ركعات يقرأ في كل ركع جزء آية ولكن ثمان نسوا أن ركعات كل يقرأ في آية النبي عليه جزء و أ ن أ ص ح ا ب ه كانوا يصلون التراويح ويستعجلون ا ل خ د م ة من أ ج ل ان يدركوا السحور لسوا هذا ل أ ن ه م مايريدون س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ت ي د و ن التشويش على ج م ا ع ة المسلمين هذه ا ل غ ا ي ة الاولى أ و و ل ى ل الغاية ل أ أ خ ي ر ة ا و ا ل أ خ ي ر ة بلبلت الصف ا ل إ س ل ا م ي الغاية الأولى والأخيرة تفريق ك ل م ة المسلمين فانظروا إ ل ى اتباع س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه ا ل س ن ة وهذا هو أ ج ب مع رسول الله صلى ل ل ا ه ع ل ي ه وسلم ل فتطبخ ا ع ق ي ق ك ل ه الامه و ك ن ر ج ل ه لا ا ما تطبخ غفلوا ما عن شيء الأمة التي أ م ة ا ل ك ا ن تتبع ت س ن ة نبيها ما تغفل عن شيء من سنته أ ظ ن أ ن احمد بن ح م ب ر رضي الله عنه ما اكل العنب أو البطيخ ل أ ن ه ما, ما بلغه كيف كان ي أ ك ل ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا هو اتباع ا ل س ن ة السنة. أما هذا هو اتباع ا ل س ن ة أ م ا هذا الذي نراه اليوم من مظاهر الفسق ليسه و كان على الحياه ولكن كثير من الاعمال يلزم من الفسق وعلى ذلك د ا ع م الانسان ن س انه ل ا ل يعمل السنه من الفسق يتحكم بشعائر أكثر من نعم. اتباع ل ذ ي ي ك م ش ع ئ ر أكثر الإسلام الفصل من يجب أن يكون م اتباع س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هكذا في الورع والتقوى والسير على قدم النبي ا على عليه ل قدم صلاته ة والسلام ا ل في ص وفي صيامه وفي تصدقه وفي ذكره لله تعالى وفي جهاده وفي تضحيته وفي إ ي ث ا ر ه للمسلمين على نفسه وين هذه المعاني التي نقرأها ف ي سيره ة النبي ل ي ع ا ل ص ل ا والسلام ة و ف ي سيرة الثلاث الصالح ث ث ل ل ا ا رضوان الله عليهم لما تقايا احمد بن محمد في نهر د ج ل ة لما أ ك ل من طعام الشبهه ل ل نراه ا ي و ما م نرى أ ح د احدا ينادي نرى ما به أ ينادي به لنصعد على النفوس ولو كانت ص ل ا ة ا ل ت ر ا و ي ح س ن ة فيها لو ك ان تصلى السنة أن فيها ت اربعين ر ك ع ة وقال ل ا ئ م ة إ ن ه ا عشرون يسار وراء ل ا ئ م ة ل أ ن ه ا أ س ه ل والذ هذه ا ل ح ق ي ق ة ليست ا ل ح ق ي ق ة أ ن بحث عن ا ل س ن ة ولكن النبي ذ ح عن ا ل س ن ة ف ل ي س ل ا ل س ن ة ك ا م ل ة أ م ا أ ن ي أ خ ذ من ا ل س ن ة ما يناسب هواه ويناسب شهوته ويترك ما يخالف شهوته على ا ص ط ا ط أ ن السنه عاقبه ولكن من قال ان هذا هو ا ل س ن ة ليس ا ل س ن ة ه ومن ا واضرت الله وسلم عليه عليه صلى أمة محمد يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و ي ت ر ى غير سبيل المؤمنين ن و ل ي ما تولى ونصده جهنم وساءت م ص ي ر ا الذي يريد أن يتبع ي ب ل ان غير سبيل ل ا م م ؤ يسلك ن أن يقول إن الذي يقول يريد ي طريقا غير الذي سلكه كل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم عثمان وبما فيهم علي وبما فيهم المبشرون بالجنه ة وبما أصحاب رسول existبار أصحاب ا في ل ل واتباع ت ر ل ا ع و ن أ ت التابعين و ا ل أ ئ م ة المجتهدون هذا ر ج ل ر ج ل سلك طريقا غير طريق السنه نسال الله تعالى ا ل ع ا ف ي ة هذه ا ل س ن ة هكذا اتبعوا ا ل س ن ة كما قال الفقهاء رضوان الله عليهم يطبخ كل الشام عذاب فالرجل اذا اراد ان يدفعها ل بالقابله ي الصلاة يعطيها ا ل بدون ي ي ي ق عن ا ل س ة عائسة أنه ا البيقي السيدة عائسة رضي الله ط ب ا أ ن ا ل س ن ة في ا ل ع ق ي ق ة أ ن تطبخ و إ ذ ا قال الصحابي مثل هذا فعند علماء الحديث المراد به أ ن ه س ن ة النبي عليه الصلاه ة والسلام ولذلك قال ا ل ق ف ا ء إنها تطبخ. نعم تطبخ والسلام ذ ك ر ن فرق بينه وبين أطحي ا ط ح ي هي, هي ضيافة والعقيقة يعملها الله تعالى إنما ا ل إ ن ا ن من أ ج أن أ يضيف ص ح ب ه هذا ع العقل ن ى الذي ذكره الفقهاء ذكره ولكن أ ص ل في طبخها أ ن ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى قالت عنها إ ن ه ا ا ل س ن ة أ ي س ن ة ف ي الطبخ و ا س ت ث ن من ذلك الرجل لان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ه ر ف ا ط م ة ب أ ن تدفعها في ا ل ق ا ب ل ة المولده ة نعم طيب. متى طيب أو يكسر فيها تذبح قبل الزبح هذا قال قال أولا لا أ وإنها عن س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا هو تفاؤل فقال لا ي ك ث ر عظما تفاؤلا يعني ب س ل ا م ة المولود و إ ن م ا يقطعه من المفاصل ف إ ذ ا ك ث ر ه ما يحدث شيء ل أ ن ه لم يثبت فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم متى تذبح؟ قال تذبح يوم ولادته. فإن تابع متى يوم تذبح تذبح ولادته قال ولدت ليلا إ في في ذ اليوم اليوم اما ولدت أول و النهار ل يعتبر في ي هذا ا ل و م اذا إ ولدت ليلا فاليوم ا ل أ و ل هو اليوم الذي يلي تلك الليله ة يعني اللي اليوم في إذا ولدت ذ ه اول ل ل ل ي ة أ يوم من أ ي ا م ولادته هو غدا صباحا في ف اليوم السابع تذبح ا ل ع ق ي ق ة ويندب ل ذ ا ب ح أ ن يقول بعد ا ل ت س م ي ة اللهم منك و إ ل ي ك عقيقة فلان قال خبر ويسن ر د ف ه رواه البياقي ب إ ان د ح س و يسمى ن أن ي س الغلام أ ي ض ا في اليوم ا ل س ا ب ع بحديث أ ح م د و أ ص ح ا ب السنن والحاكم والبياطي الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم التابع ويحلق ر أ س ه ويسمى ولما رواه فينجب أ ن يسمى الغلام في اليوم السابع مع ا ل ع ق ي ق ة ولكن لا مانع أن يسمى قبل ه ذ ان ا ل ب يسمى عليه الصلاة أمرنا أن يسمي باليوم السابع بأن الولد أما قبل هذا لو سمى فلا مانع منه لما ورد في ذلك أيضا من الأحاديث وأخبار ذكرها الإمام النووي ورد وأخبار سمى مانع منه من في في أيضا ذكرها كتاب الأذكار أحاديث صحيحة لان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سمى اذن ب ا ل ت س م ي ة في اليوم ا ل أ و ل من الولاده ة وأمر ن ا بالتسمية ا ل ي وامر م ل س ا ب ع ن الولادة والإمام البخالي ح م هنا الله تعالى جمع ب ي ل الجمع أ أنه ح ا د ي يعني طريقة ث أمر ب ا ل ت س م ي ة في اليوم ا ل أ أو و ل سمى ت ا ل الأول ي و وأمر م ب ا ل ت س من ي ة ه الولاده في ا ي م ا س ب ع العقيقة. البخاري ع ق ق ي ة ا ل رحمه الله تعالى جمع بين الاحاديث فقال حمل ا ت س م ي ه في يوم ا ل و ل ا د ة على من لم يرد العقيقه ة ما أن قال يسمي قال يرد يعقق ل و في اليوم العقيقة الأول وأما من أراد العقيقة فقال في يسمي في اليوم التابع من يسمي نجمع ما بين الاحاديث وبهذا هذا الموضوع、نعم. و ط ق د الشراح والفقهاء في هذا الموضوع بذكر بعض ما يتعلق ب ا ل أ س م ا ء من ا ل أ ح ك ا م فقالوا يسن يحسن اسم أن ا ل ل وأفضل د ل أ س م م ا الله ا ء عبد وعبد ل ر ح ن ل م ان رواه مسلم أ ا ل ن ب ي صلى الله عليه و س ل م ق اسم ل ل أحب أ ا ا ء إ ل ى تعالى عبد الله الله عبد و ع ب د ا ل ر ح م ن وزاد أ ب و داود في روايته و ا ص د ق ه ح ا ل س وحمام وقبحها أ حرب ومر وتكره ل ل أ س م ا ا ء ق ب ي ح ة كأن يسمي ولده الشيطان أو الشيطان يسمي يسميه الظالم ولده أو ه ش ا ب نعم قال أ ومره ا ة كلبة أو و ذ هذه هذا ه سميه الأسماء الآن الأسماء الشيطان ما سميه لكن الأسماء هذا الظالم مثل لكن موجودة وشهاب وحيش وفاق بقية يعني كليب هذا موجود يعني في, حتى في عصرنا هذا في هذه ا ل أ ي ا م موجود وهذا م ق ت ر ض ب ا ل و ا ل د أ ن يغير اسمه يعني اما أ ن يغير أ ب و ه اما س ه إ م أ ن يغير هو ا س م ه ل أ ن هذه الاسماء أ س م ا ء م س ت ق ب ح ة نعم ومرت معنا أ س م ا ء في ا ل ج ا م ع ة أ س م ا ء غ ر ي ب ة يستحيل ا إ ن س ا ن أ ن يقولها يعني عجيب ة الناس في بيئتهم في باديتهم قد يسمون ب ا ل أ س م ا ء ا ل غ ر ي ب ة بناء على بيئه ة ا ل يعيشون ي فيها لكن إ ذ ا تغيرت الظروف و ا ل أ ح و ا ل فهذه ا ل أ س م ا ء ليست مستعفنه ي يتطير بها ا د ة نعم إ ذ ا ا ك ل س م قبيحا قلنا لما تغييره مسلم رواه أن النبي الله صلى عليه وقد س ل م اسم غير عاصي و ا لها ل جميلة أنت و ق روى البخاري ومسلم أ ن زينب بنت جحش كانت مهابره فقيلت تبكي نفسها فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ز ي ن ب قال ويكره ك ر ا ه ي ة ش د ي د ة ا ل ت س م ي ة ب ا ل أ س م ا ء التي فيها القاب فيها ا ل ت ع ل ا ء او فيها فخر شديد أ و فيها قد تؤدي إ ل ى الخيلاء ك أ ن تسمى ا ل م ر أ ة بست الناس أ و يسمى فلان بسيد العلماء أ و يسمى القضاه أ او يسمى ا ل إ ن س ا ن ملك ا ل أ م ل ا ق أ و شاه شاه ب ا ل ك ل م ة الفارسيه ة نعم وقد وردت في مثل هذا بعض ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ث ا ر نعم وكذلك ل ا ت التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء و لا يكره ا ل ت س م ي ة ب ي ا ت ي ن وطه ا وهما من ا ل أ س م ا ء ا ل د ا ر ج ة المستعمله ة نعم ويحرم تلقيب الشخص بما يكره ما لم يشتهر بهذا اللقب وقد تكلمنا على هذا أيضا في صحيحي مسلم حينما تكلمنا على ا ل أ ع م ش و ا ل أ ع ر ج ومن شابههما من الرجال الذين اشتهروا ب أ و ص ا ف ه م فقلنا إ ذ ا اشتهر ا ل إ ن س ا ن بهذا الوصف و أ ر د ن ا تعريفه لا مانع من ذكر اسمه أ و ذكر لقبه الذي عرف به و إ ل ا فيحرم أ ن ينادى ا ل إ ن س ا ن باسم لا يحبه ولا يرغبه أ و ي ق ر ه نعم ويسن أن يسن أن أن يكنى ويستحب ل و كان ص غ ر ا ل ي له ولد يسن أو يسن ي س أ ن يكن ب أ ب ي عبد الله و ب ى عبد الرحمن أو ما ا ش ب هذا ه من الكنى ا ل ك ث ي ر ة ا ل م ت ع ج د ة ويكون ا ل أ م ر أ ش د استحبابا إ ذ ا نادى الإنسان اخاه ل إ ن ن س ا أ المسلم أ و نادى عالما أ و نادى رجلا من أ ه ل الفضل فيستقبح أ ن يناديه باسمه ويستحب أ ن يناديه لكنيته التكنية من قبيل لأن من ا ك ت ر ي م ن ع م ق الى ويسن نرجع إ ل موضوعنا في العقيقه ة الموضوع ن بالنسبة لأسماء ذكر فيه الشيخ الشربيني كلاماً طويلاً يمكن أن أنا النقاط يمكنكم أن بالنسبة ا لأسماء الشيخ كلاما طويلا تقرؤوا هذا الذي ذكرته أنا هذا الموضوع وأهم التي أثاروها والموضوع طويل أن ترجعوا إليه في الكتاب طويل إليه وأهم ومختصر ذكر ذكرته فيه في يعني تكلمنا على يسنوا الجنائز تكلمنا على ينجب م ا ل ق د م ي ت ك ل ن عنه ب ا ل ت في ص ل قال ي سابع ن في س و ل ا د ة المولود أ ن يحلق ر أ س ه بعد ذبح العقيقه و أ ن يتصدق ب ذ ي ن ت ه ذهبا وفضه ة لما ا ر و الحاكم لذهب أو فضة لما رواه الحاكم وصححه وكذلك رواه البيهقي أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ م ر ف ا ط م ة فقال زني ي شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضه واعطى القابله رجل العقيقه ا الحديث الذي رواه الحاكم قال إنه صحيح ولكن ولكن نحن على ضعيف أيضا وفيه رجل ضعيف فالحديث فيه ضعف ولكن ما نحن أ ن ه باتفاق المحدثين أ ن الحديث الضعيف به الحديث يعمل به في فضائل ا ل أ ع م ا ل بالشروط ا ل م ع ر و ف ة عند و ل م ا ء الحديث وهي ا لا يتناهى ضعفه والا يعتقد فاعله سنيته و أ ن يكون مندرجا تحت اصل من ا ل ع ا م ة و أ ن يكون في ف ض ا ئ ل ا ل أ ع م ا ل أو ي ع م ل به ف ي ف ض ا ئ ل ا ل أ ع م ا ل ب ه ذ ه ا ل ش ر وان ط ل ل ث ث ا ة ع م ف ك و ن في ض ع فضائل لا ي ر لأنه في ف ض ا ل أ ع م ا ل يوزن شعره ويتصدق بقران شعره ما يساوي جزء من الغرام ل أ ن ه يكون يسيرا جدا وطبعا هذا الأصول وهو ومستحب وفي بالأمر بالصدقة أمر عام في كل زمان وفي كل مكان نعم وبالنسبة لتقبي العامة عام نعم على الشعر هذا الإنسان زمان مكان الآذان آذان الولد مندرج أمر أن يتصدق حتى حرق الشعر تكلموا أصل كل كل لما في تقبي تكلموا وعند ا ل ح ن ا ب ل ة يجوز أ ن تتقن ب أ ذ ن البنت ل ل ز ي ن ة ويكره للصبيان وعند ا ل ح ن ف ي ة لا ب أ س بتثقيب آ ذ ا ن البنات و أ م ا عندنا نحن ا ل ش ا ف ع ي ة ف أ ص ح ا ب ن ا قالوا إ ن ثقب الاذن ي حرام سواء كان للبنت أم ك ا ن للصبي للغلام وذلك لأنه الجسد يعني إحداث جرح في الجسد يعني أ ص ل في ا ل إ ن س ا ن أ ن ه يمنع أ ن يحدث أ ي جرح في نفسه هذا قانون عام في الشريعه ة ولا ل داعي、له. يعني هنا ما ولا إنه مستثنى ن ف ب ء على ع ل ا ا ق و داعي ل ا م ة ح ر م ع له ى الإنسان أن ن س يحدث جرح في جرح ف لم يرد به نص أو لا ضرورة تدعو إليه على هذه القواعد قال الإمام الغزالي في التحياء يرد في ضرورة تدعو به هذه نص بناء أو لا أ د ر ي ر خ ص ة في تثقيب أ ذ ن ا ل ط ب ي ة ل ي ج ل تعليق حلي الذهب قال ف إ ن ذلك جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص أن إنسانا والختان والتدين نعم إلا هذا بالطبيعة فلا يجوز إلا لحاجة كالفظ والحجامة بالحلي عمل مثل مهمة مهم يجوز غير فان ه ذ و كان معتادا فهو حرام والمنع منه واجب والاستجار والأجرة المأخوذة منه عليه فهو صحيح غير قيل و ل الإمام في إحياء م الدين في البخاري ن مناقش ا ن فإن ا كلام الإمام الغزالي ا غير قيل في ل ب لما وعظ النساء ب ي عليه صلى الله و ل م ل ن ا فجعلن ا يلقين ا حنيهن ة ف ا ل م ت ص د ق ة ب بقرطها و ا ل م ت ف د ق ة بخاتنها في حجر ب ل ا ل رضي الله تعالى عنه معنى ذلك أ ن ه ن كن يجلسن ا ل أ ق ر ا ض فكيف ت ف د ق ن بهذا قال اجيب ب أ ن النبي صلى الله عليه و سلم أ ق ر على التعليق لا على التنقيب يعني كانت وقد علقنا بها هذه فالنبي عليه التعليق علقنا على كانت آذانهن منخوبة بها الأقراط الصلاة والسلام هذه أقرهن وقد لكن ما في النص وضعنا ا ل أ ق ر ا ط في ا ل آ ذ ا ن و أ ق ر ه ن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إ ذ ا كان حراما لهاهن عنه احدهن ا مسلم هذا النص في ا ل د ل ا ل ة طبعا هل يدل هذا على أ ن ه أ ق ر ه ن على ا ل ت س ق ي ب لا كن ا قد ثقبت آ ذ ا ن ه ن فعلقن ا بها ا ل أ ق ر ا ط ف أ ق ر ه ن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا دلاه فيه على أ ن ه ن كن ا ي ت ق ب ن ا ا ل آ ذ ا ن طبعا انا قدمت قد بكلام الحنادله وكلام ا ل ح ن ف ي ة حتى أ ب ي ن ان ا ل م س أ ل ه ح ن ف ي ة ف إ ن ن انسانا إ فعل هذا ما ننكر عليه لان أ ن ل م ك تنكر ر المنكر في ا ل أ م ر المتفق عليه ينكر المتفق عليه ولا ي ن ق ر المختلف فيه ف إ ذ ا فعله انسان ما ننكر عليه ولكن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ م يقلد اولئك العلم ا فله أ فيه م ت ف ع و ي ن اراد أ ن يتحرج ويمتنع من التثقيب فهذا هو الذي ذكره أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله تعالى عليهم جميعا ف ع قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ذ ن في أ ذ ن الحسين بن علي حين ولدته ف ا ط م ة بالصلاه ل ل وسلم قرأ في أذن مولود أي اذنه ل الإخلاص المولود ي ويندب أن يحنك م ن أن ى سورة أيضا فوانا البخاري مولود وكان م م موسى رضي الله عنه غلام وسلم فسماه إبراهيم س ل الله قال يولد لي النبي صلى الله عليه عن عنه ن أبي فأتيت به رضي ف ح ه بتمر و د ع له بالبركة ودفعه إلي ودفعه ا ك و هذا الغلام أ ك ب ر ولد ي أ ب ي موسى رضي الله ت عنه ا ل ى ع فالتحنيك إ ذ ن س ن ة ث ا ب ت ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى س ل م و مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم اتي بابن أ ب ي طلحه حين ولد وتمرات فلاكهن ثم فغر فاه ثم مجه في فيه فجعل يتلمض أ ي الغلام فقال صلى الله عليه وسلم حب ا ل أ ن ص ا ر التمر وسماه عبد الله وينبغي يكون والبركة الخير تأسيا أن المحنك من بأسلح أهل الخير والبركة تأسيا ب أ ص ح اذ ب رسول وسلم الله صلى الله عليه إ أ ت و ا به إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء ا ل ب ر ك ة بعد ذهاب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يندب ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يحنك ابنه أ ن يذهب به إ ل ى رجل ذي صلاح وعلم ويرتجى فيه الخير ف إ ن لم يكن رجل ف ا م ر أ ة ص ا ل ح ة يرتجى فيها مثل هذا نعم